حول الأسلوب القراني في حديثه عن الوحدانية والتوحيد وانه تنوع بين الخبر وبين الحوار وبين القصة وبين الدليل وكل هذه اساليب تلطفا من الله عز وجل بعباده من أجل أن يصلوا إلى هداية الله سبحانه وتعالى وبالتالي إلى طاعته وبالتالي إلى النجاه يوم لقاء الله عز وجل وقفنا في اللقاء الماضي مع فضيله الاستاذ الدكتور عبد الصطار فتح الله سعيد عند موضوع الدليل وانواع الدليل والتي سيواصل فضيلته الحديث حولها اليوم باسمكم نرحب به فضيله الاستاذ الدكتور مرحبا في اللقاء الماضي يعني اتحفتنا بالحديث عن الأسليب لا. المتنوعه في القران الكريم الخبر وال وال والقصة والحوار والدليل وأن الله عز وجل كان غنيا عن هذا كل إنما تنطف كما ذكرت فضيلته بالعباد اليوم تتحدث فضيلتك عن الدليل بسم الله, الله الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه وازواجه وانصاره ومن والاه اما بعد فإن الله سبحانه وتعالى له الحكمه العليا وله الفضل العظيم الجليل ولهذا لا يفنى شكرنا لله تعالى ولا نستطيع ان نوفي هذا الشكر وكما جاء في بعض الاثار سبحانك لا نحصي ثناء عليك ولو حرصنا نعم انت كما اشرت الدليل, الدليل هو ما يساق يسوق صاحب الكلام لاثبات صحة ما يقول فالانسان يتكلم كثيرا أي إنسان او اي متكلم يتكلم كثيرا ويقول كلام كثير ولكن ما يسوق عليه الدليل على صحته وثباته هذا هو الذي يثبت عند الناس أو هذا الذي هو الخليق بأن يلقي اليه الناس اذاهم وقيادتهم ومن هنا حرص القرآن العظيم على الاثبات الادله لشريعه الله عامه ولل وحدانيه والتوحيد خاصه لكثره الخلاف بين الامم والرسل وبين الشعوب والدول في عبر التاريخ عبر التاريخ كله للأسف الشديد ااا في هذه القضية الخطيرة التي لا تحتمل الخلاف التوحيد قضية بدهية نعم. الوحدانية قضيه بديهيه وينبغي عليها ان يترتب التوحيد وينفى الشرك فكيف كيف صارت بهذا الحجم من اللغط والجدل وما الى ذلك هذا والله امر عجيب مع ذلك اقام الله سبحانه وتعالى الحجه على الناس بالاساليب التي ذكرناها ثم بالدليل الذي نفصله الان نعم فالدليل انواع كثيرة نذكر منها أهمها وهو الدليل الكوني نعم يسمى الدليل الكوني الذي يسوق الله فيه الكائنات المخلوقات التي تتبدى فيها العظمة الالهيه في الابداع والإنشاء يسوق الله تعالى دليلا على أنه واحد لا شريك له سبحانه وان غيره قط لا يستطيع ولا يملك ولا يقترب من ذلك الإنشاء والابداع الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وهذا دليل بديهي نعم سهل يسير ولذلك القرآن يؤثر ويفضله على جميع انواع الادله لانه تظهر فيه الحجه فورا لا, لا, لا يحتاج إلى فلسفات وإلى طيب. مقدمات عقلية ولا الى نظريات ولا الى شيء ابدا يعني الانسان مثلا اذا راى ورده جميله ينقض في نفسه معنى الاعجاب بها فورا طيب. لا يقول في نفسه نتدين على, على انها جميله, جميلة ولا <تصفيق> فورا مباشر هنا نعم. فالله عز وجل يسوق زوايا الخلق الالهي المو... ال... الذي ابدعه على خير وعلى و... و... غير نظام سبق وعلى خير نظام نعم. على غير نظام في هذا الخلق والابداع والانشاء والفطر وال... والابراء كما سماه القران بالافاظ كثيره جدا نعم. الخلق والانشاء و... وبرأ و... و... وذرى وكذا فهذا الخلق العظيم في كل زوايا الكود يستخدم الله تعالى هذا الدليل على انه هو الفعال لما يشاء وانه هو الواحد الذي لا شرك له ولا يرقى شيء في الوجود الى الشركة معه سبحانه وتعالى نعم انظر مثلا في وهذا مثلا خلق السماوات والارض لا. النبات المطر تصريف الرياح كل هذا الخلق في الانسان مثلا اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق دم جامد متجمد كان ممكن يقذفه الرحم ويذهب مع الدماء الكثيرة لا تنزل من الارحام فاذا بهذا ال ال الرب الجليل المتفضل يمسك هذه القطعه من الدم الجامد ثم ينشئها حولها من على قائله مضغه الى كذا ثم يجعله يكسو العظام واللحم ثم يجعله خلقا اخر فاذا, به, فإذا به شيء عظيم يسمع ويبصر هل اتى لا. على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكرا ان خلقنا الانسان من نطفة امشاج نعم أم قبل الانسان هذا مباشر فامشاج نطفة امشاج يعني يختلف بويضه المراه بنطفة الرجل فجعلناه سميعا بصيرا سبحان الله وليس سميعا بصيرا بس وانما فصيحا مبدعا وليس مبدعا فقط وانما مفكرا عاقلا هذا هذا شيء من من, من التراب والطين يخلق هذا الخلق السوي الجليل العظيم وفي انفسكم افرسون هنا هذا دليل حي قائم في كل شخص يبقى كل انسان وفي انفسكم افرسون يا ايها الانسان انت تصدق ام تكذب ان كنت تصدق فالدليل على انت الدليل. الدليل. أن تطمئن هو وكذا وان كنت تكذب فكيف فكيف تكذب ااا فما يكذبك بعد بالدين السؤال القراني الجليل العظيم في سوره التين في سوره والتين والزيتون يقول فما فما يكذبك بعد بالدين أي شيء يكذبك كلام يخلق الانسان في احسن تقويم نعم ثم يكذب بالدين أليس الله بالاحكام الحاكمين هنا هذا هو الدليل الدليل الكوني الذي استخدمت فيه كل ابعاد الخلق سواء كان الخلق العظيم مثل الشموس والاقمار وخلق السماوات والارض أكبر من خلق الناس أو كان شيئا يسيرا الذرة وما يعزبوا عن ربك من مثقال ذره في الأرض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك اصغر من الذره فهذا شيء الدواب الطيور نقرأ في هذا امثله قليله القران كله مليء بها ولذلك على من يقرا القران ان يعنى بفهم هذا الدليل العظيم في سوره قاف افلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج السماء انظروا الى السماء, السماء ما, ما, ما, ما نراها بعيده عنا لكن فيها فيها دلاله على الخلق العظيم بغير عمد هذا البناء الضق وربنا قالها عنته بناءا ما ليست ليست هواء موجود فقط وانما بناء وله وله بروج وله ابواب وله كذا فهذا الخلق العظيم فلم ينظروا إلى السماء هذا حثك ينظره كان الله تعالى يقول انظروا الى السماء فوقكم كيف بنيناها بناء وزينناها ليس بناء غليظ هكذا ومثل الحجارة وانما انما مزينا اوزير النجوم المزينه بها والال الجميلة الجميله اللي فيها وهكذا كيف بنيناها وزينناها وما لها من فروج يعني شقوق ليس كون متصدعا وانما كون في غاية الكمال محكم, محكم, محكم والأرض ننزل بقى من السماء ادي واحد يقول لا السماء دي بعيده واحنا لا نراها طب نريد نراه ونلمسه ونسمعه ونضع ايدينا عليه ينزل به من عاليات السماء الى الأرض والارض مددناها هذا المد المفصوط مددناها وجعلنا فيها رو... والارض مددناها و... والقينا فيها والقينا فيها من من فيها رواسيا وانبتنا فيها من كل زوج بهيج كلمة بهيج والله هذه كلمة قرانيه مختاره بعنايه لأن الأشياء التي التي حتى تفرح احيانا لا تبهج لا. انما البهجه ذروه الفرح والسرور الله. الله. فيقول الله عز وجل أنتم انتم ليس عندكم دليل على الوحدنية فقط إنما عندكم دليل على الوحدنية في ابهج صورها وهي البهجه نعم زي ما قال في سوره النمل حدائق ذات بهجه نعم هنا برضه كل زوج من كل صنف الزوج هنا الصنف كل صنف بهيج الورود الزهور الطيور الطيور الملونه لا. هذه الطيور الملونه والله شيء العقل حلو. من لونها بهذه الالوان في الريش جعل اخضر واحمر واصفر والمنقار كذا بطريقه من من الذي يعني ملايين الت... مليارات الطيور والحشرات والزهور والفراشات من خلق هذا الله وكل زوج باخيرا فيها انبتنا فيها من كل زوج بهيج لماذا تبصره وذكره لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء هنا بقى أولا, اولا لفت النظر للسماء ثم لفت النظر إلى الأرض وما فيها ثم على الوسط بينهم ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد الجنات اللي هي فيها زهور وفواكه وحب الحصيد اللي فيه مثل القمح والشعير والذره اللي الناس تحتاجوا الى القوت والناس لا قلت فاكهه فقط ما يستطيع نعم. فهو عاوز اشياء تسنده في القوت واشياء للبهجه وللتفكر وما الى ذلك وانبثنا فيها جنات وحب الحصيد والنخل باسقات نعم نخل باسقات والله اي انسان يتفكر ما يحتاج يحتجفكر وينظر الى النخله ينفطر ينقض في ذهنه فورا عظمه الخالق والنخله باسقات ما من اي شيء بدات النخلة كل واحد لما ياكل تمره او او بلحه ينظر الى النواهات يجد في النواه ثلاث اشياء ذكرهم القران النواه الصلبه هذه او الجافه في داخل الجسم التمره الباشه البصر يسمى البصر يجد فيها الفتيل والنقير والقطمير نعم نقرا النقير نقرا نقرا في ظاهرها منها يخرج الجنين لما ينزل عليه الماء فهذه النواه التي لا تزيد عن نصف الاصبع او ربع الاصبع تخرج منها نخله باسقه نحو عشرة امتار ممتده في السماء والنخل باسقات خضراء مستمره الخضره النخل لا يسقط ورقها جريدها اخضر مستمر الا اذا ماتت انما طول ما هي حيه والنخل باسقات عاليات لها طلع نظيف منظم من نظم من لونه ومن حلاه ومن نظم سبحان الله كان الشاعر شوقي شوقي كان فيه فطره شاعر امير الشعراء كان في فطره اسلاميه جميلة ولذلك انعكست على على شعره كان يتكل يقول في الفت... في, ال... في التمر الذي هو نتاج هذا النخل نخل. يقول آ... يقول في بيت شعر في... في يعني جمع كل كل, كل الصفات الجميلة فيه آ... طعامه طعام الفقير طعام الفقير طعام. طعام اكل الناس كانت العرب تاكله تشبع منه مثل الحبوب طعام الفقير وحلوى الغني بالنسبه للغني عنده في امور اخرى لكن يحل به طعام الكثير وحلوى الغني وزاد المسافر والمغترب تصور المسافرين قديما لو لم يجدوا التمر هذا لوجدوا لو صعوبه بالغه في السفر التمر يعيش تمام طويل نعم. مده نعم. سنه كامله ممكن اذا حفظ وهو يجف يسهل حمله لما يجف ثم هو حلو يستطيع الانسان ان يقوله وحده فيصبح كانه قوت وكانه حلو وزاد المسافر والمغترب طعام الفقير وحلو الغني فهذا كله اي انسان ينظر الى هذا ما يحتاج الى العالم العلماء علماء النبات ممكن يكتشف في النخيل صفات وخوص ما يكتشفه الإنسان العادي انما الله عز وجل يشق الدليل للجميع جميعا الدليل الجميع, للعادة الجميع للعادة أي واحد ينقض <تصفيق> بحذره فورا أن خالق هذا من العظم والشموخ بحيث لا لا يحتاج إلى دليل وال وليس يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل نعم. فالله عز وجل بهذه, بهذه, بهذه الخلق الالهي غني عن الدليل بل اصبح اصبح خلقه يدل على عظمته سبحانه وتعالى ولذلك يقول والنخل والنخل باسقات لها طلع النظيد رزقا للعباد احينا واحينا به بالماء اللي بينزل من السماء بلدة. بلده ميتا كذلك الخروج يوم القيامه سيكون الخروج الموت الموت على نفس الطريقه التي يخرج بها النبات سنشرح ذلك ان شاء الله اذا اتسع لنا الوقت وشرحنا كاحاديث القرآن عن الاخره ففي هذا ادله كثيرة في سوره النمل في سوره النمل في سوره قاف في سوره النمل نجد ايات نجد ايات عجيبة جدا قل الحمد لله نعم وسلام على عباده الذين اصطفى في سؤال يساله ينبغي ان يساله كل انسان لنفسه الله خير ام ما يشركون حلاله <تصفيق> الذين يشركون الاصنام التي, التي اشرك بها البشر ماذا اعطى للناس الخير ما أضلتهم الخير <تصفيق> اضلتهم واوردتهم الهاويه وجعلتهم يكفرون بالله رب العالمين والله عز وجل هو الذي اعطاه النعم والخير وال وال والجزاء في الاخره النعيم الدائم فكيف يستويان او يقول الله خير سؤال الله خير اما يشركون الجواب الله خير وابقى وأعظم جل شانه ثم يفسر ربنا يقول اما خلق السموات والأرض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه بهجه كذلك فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم أن تنبتوا شجره الانبات غير الزراعه الزراعه ان انا اتي بالفسيله او بالشجره الصغيره وازرعها لكن من الذي انبتها من الذي ثمرها من الذي وضع فيها الحلوه والحامضه الحبه يعني اللي هو زي الليمون او كذا من الله رب العالمين يقول اما ما كان لكم ان تنبتوا شجرة الههم مع الله لا اله مع الله وهنا الحقيقه كان المعنى رب مع الله نعم لكن لما قلنا في الربوبيه والالهيه انهما متلازمان لذلك استخدم القرآن الكريم لفظ الاله هنا كنتيجه هو المعنى رب مع الله يؤثر ويصنع لا لا يوجد اذا عليكم ان تعبدوه لانه هو الاله الواحد نعم. فاختصر القرآن كل هذه المقدمات الله. وطواها ووصل الى النتيجه المطلوبه لا اله مع الله العاقل ادنى عاقل ادنى انسان عنده انصاف يرى هذه الاشياء يقول لا اله الا الله لا اله معه سبحانه وتعالى لا اله مع الله بل هم قوم يعدلون نعم أمن جعل الارض قرارا اه ادله اخرى ماديه حسيه اما ان جعل الارض قراره مستقره في الكون وهي تدور في حركتها سواء كانت حركتها حول الشمس او حركتها الذاتيه حول نفسها او حركتها في المجرة مع المجرات التي تزبح في الكون العريض والسماء بنيناها بايد واننا لموسعون فهذا الارض ذلك الانسان ما يشعر بالقرار والاستقرار وهو وهو ساكن لا يشعر بادنى لا يشعر بأدنى تحرك للارض وهذا شيء من اعجب ما يمكن في القطار نشعر بالحركه السريعه ان الشجر يجري او كذا في السياره الاهتزاز في الطائره الصوت العنيف اما هذه سبحان جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسيا لتستقر بها وجعل بين البحرين حاجزا اله اللهم الله بل اكثرهم لا يعلمون تبارك الله رب العالمين امننا به وحده ولا شريك له اما يجيب المضطر ان تقل الى شيء نفسي ونتكلم عنه اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض اله مع الله قالين تذكرون اما ليهديكم في ظلمات البر والبحر وهذا دليل ايضا كوني نعم كون النجم اللي بيعتديه الناس في ظلمات القطب الشمالي أو بتاعه هذا من قديم البحاره وسائر والمشاه كانوا يهتدون بالنجم وعلامة وبالنجم وهم يهتدون هذا علامه كونيه نعم فيقول سبحان الله <تصفيق> اما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي ا اله مع الله لا اله الا الله ا اله مع الله تعال الله عما في ختام الايات تعال الله عما يشركون فهذا الشرك هذا الشرك فضيحه بشريه دخيل على التوحيد والله فضيحه بشرية كيف أن هذا العقل البشري يقبل هذا بجوار الايمان بالله هذا الدليل الكوني فاذا انتقلنا بايجاز هذا الموضوع القران أضحيح. كله انا فعلى من يقرا القران ان يتبع هذا نعم. في كل آيات القرآن افلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت في سوره الغاشيه كل الاطفال يحفظونه افلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت والى, وإلى الارض نعم. كيف سطحت فذكر انما انت مذكر نعم. فهذا هذا القرآن القران يخاطب الوجدان والعقل والضمير والنفس والفكر يجعل من كل زوال انسان فمن لم يهتدي والله فلا يلومن الا نفسه ولذلك يقول الشيطان فلا تلوموني ولوموا انفسكم بعد هذا الدليل النفسي الدليل النفسي دليل عجيب من اعاجيب القرآن نعم وهو انه في الدليل الكوني يخاطب الانسان من ظاهره نعم. الاشياء التي يراها او يحولها او يلمسها او يشمها نعم. الحواس هنا مستعمله لكن الدليل النفسي يستخدم له الدليل من باطنه من داخله من داخله فاذا يأته من ظاهره ومن باطنه هنا ياتي بالدليل. فالدليل النفسي هو ان القرآن يستخدم الحقاق النفسية الداخلية في قلب الانسان وفي ضميره وجنه للاستدلال على ان الله وحده لا شريك له نعم. فيقول يقول ربنا واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه سبحان الله ده دليل كوني الاول ناس ركب البحر ثم تيجي السفينه في غايه الهدوء ماشيين مستريحين في غايه البهجه ثم فجاه تهب الريح فتتساقط الالهه المزعومه التي يدعوها الانسان في البر يبقى عندها تتساقط وتذهب هباءا وتتتتت تتتت تتتت تتتت تتت تتت تتت تتت تتت تتت تتت تتت تتت تتت اولا اذا مسكم الضر في البحر ضل نفسيا بقى ضل من تدعون الا اياه نعم. وهذا الط... هذه الايه الاجماليه في سوره الاسراء فصلها ربنا في سوره اليونس نعم. حتى اذا كنتم في الفلك و... مثل واقع مما يحدث الناس في كل مكان وزمان حتى اذا كنتم في الفلك نعم. وجرينا بهم بريح طيبه وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احاط بهم خرى الهلاك خرى فهل الانسان في هذا الموقف يدعو الاهوال والعزه الا اللي صنعها بيده وهي صماء جهلا لو كانت موجوده ستغرق معه دخل دخل عمران دخل, دخل حسين الخزاعي على النبي صلى الله عليه وسلم في دار الارقم يبحث عن ابنه عمران كان كان شابا صغيرا فأسلم غضب ابوه جدا وكان قد عسى في الجاهليه كان على الشرك فذهب يسال يسال غاله له في دار الارقم عند الصفا فدخل اقتحم المكان وهو كافر فقال النبي صلى الله عليه وسلم داره فلم يقم عمران له ليسلم على ابيه لانه كافر في هذه الحاله فقال يا محمد ماذا صنعت بابني وكذا وكذا فقال يا حسين اجلس استريح واسمع مني كم من اله تعبد قال سته في الارض وواحد في السماء نعم <تصفيق> فقال يا حصيد من ترجو لضرك ونفعك قال اصرحك بالذي في السماء هذا انا ادانا لصنعته واعرفها اعرفها انما يعني في <تصفيق> عند الشباب ادعو الذي في السماء قال فمن إذا اصابك ضر في البحر فمن تدعو قال الذي في السماء قال يا حسين اذا فعبد الذي في السماء اسلم واذا اسلمت علمتك كلمه تنفعك فما قام الحسين حتى اسلم فقام أمران ابنه يحتضنه ويقبله يديه ورجليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظره دخل امراء دخل حسين فلم يقم له أمران فلما اسلم قام يعتنقه وهذا هذا فضيله جميله المهم هذا فلما اسلم قال الرسول قلت تعلمه يتكلم فقال نعم قل ما معناه قل اللهم الهمني رشد وقني شر نفسي فحفظها حسين وكان يدعو بها في المواقف الصعبة فيستجاب له اللهم الهمني رشد وقني شر نفسي فالانسان يحتاج الى هذا الدعاء يكون والهدايه ويدعو ربه ان ينقذه من هذا البلاء وهذا الهوان هذا هذا دليل النفسي في السفينة السفينه واذا غشيهم موت كالظل نعم كله يتساقط نعم, كل نعم قرأت عن ماو تونغ وكان يسمى اله الصين ماو تونغ زعيم الشيوعيه الذي فتح الصين ودحولها الى الشيوعيه سنه 1949 وكان يعني كانه معبود إله في عندها عند ال... والشوع ينكرون الاله اصلا لا. فيعبدون اله حسيا مثل العجل الذي صنعوه بني اسرائيل ففموتشي تونغ مرض ق... ق... في اخر ايامه مرضا شديدا فذهب صحفي أمريكي يجري معه حوارا طويلا لا. فقال موتشي تونغ في اثناء الحوار ونشر هذا ال... وهو هذا وهذا لا يؤمن بالإله الشوعيه كانت تقوم على لا اله والحياه ماده لا. فموت شتونج من شده المرض وطوله كان قال الصحفي وهو يدردش معه في كان بعيد عن الجماهير هو امام الجماهير يقول لا يوجد اله الا الله فقل له انا يساله عن صحته الصحفي يساله عن صحته فقال أنا أحس اني سالقى ربي قريبا سبحان <تصفيق> قالها ثم اتى <اقتلقى> استدرك <تصفيق> فقال له لا هذه ليست فقال فرى الصحفي نشرها اذا الانسان بفطرته لا يعبد الا الله في الحقيقة او لا يقر بالربوبيه والالهيه الا لله لكنه يكابر وتاتي البيئه والمصالح وما الى ذلك فتتلعب به والشيطان يتلاعب به فيكفر بالله رب العالمين انما آه يعني آه هي دخل فيها قال فضيلتك ذكرتها الان اما يجيب المضطر اذا دعاه الله والاي وال والبيت الشعر المشهور آه فيعجبا كيف يعصى الاله او كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له ايه تدل على تدل على انه الواحد في كل شيء سواء كان مادي زي خلق السموات والارض والزهور والثمار او شيء معنوي او شيء نفسي مثل هذه التي نذكر النوع الثالث النوع الثالث من الادله القرآنية التي ساقها تدعيما للوحدانيه والتوحيد الدليل. الوحدانيه التي نعم. هي صفه الله والتوحيد الذي هو المطلوب من الانسان ال العقلية العقليه الدليل العقلي هذا يعني ليس بداهيا محضا وليس نفسيا محضا وانما هو يقوم على عمليات فكرية نعم يحسب الانسان زي جمله حساب يعني اذا قلت لي واحد 1 واحد يسوي 2 هذه عملية بديهيه او قريبة من البدهية م. لكن اذا قلت له 7 5 20 30 مثلا هذه تحتاج الى حساب وقلم لا. وما الى ذلك حتى يستطيع الانسان يثاب كذلك هنا الدليل العقلي هو مجموعة مقدمات فكريه نعم يكون منها الانسان الدليل مثلا لو بزلت. ترى فضيلتك انه طويل لحت... لا لا هو في كلمات هو في كلمات يقول الله تعالى مثلا نعم. لو كان فيهما الهه الا الله لفسدته نعم هذا يخاطب ربنا كل انسان في ناس فلاسفه يحتاجون إلى مثل هذا الدليل فيقول لو كان فيهما الهه <تصفيق> الا الله لفسدته هذا ليس دليل بديهي فقط نعم انما هو دليل دليل يستطيع الإنسان بمقدمات عقليه فكريه سريعه نعم. يقول ان الشمس والقمر على غايه النظام صحيح. وان الكون منتظم في كل شيء نعم. ولو كان الهه متعدده مم. لاختل نعم. نظام الكون وبالتالي نفهم ان نظام الكون يسير على انضباط تام فهذا يدل على ان الاله الذي يديره نعم. هو واحد لا شريك له بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا حدثنا فضيله الاستاذ الدكتور عبد الصطره فتح الله سعيد عن انواع الادله التي استعملها القران دليل الكون والدليل النفس والدليل العقلي في تدليل القران على وحدانية الله عز وجل سيظل الحديث وموصولا مع فضيلته حتى نلتقي استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته